أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وصلى الله وسلم مبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفة أما بعد فما زال الحديث موصولا حول محظورات الإحرام وقد تقدم معنا بالأمس الكلام على ما يحرم على المحرم ذكر كان أو أنثى من حلق شعر الرأس أو تقصيره تغطية رأس الرجل ولبس الذكر للمخيط واستعمال الطيب او البخور في البدن او اللباس باي وجه كان وقتل الصيد صيد البري المأكول او استياده وتوقفنا عند الكلام على عقد النكاح من محظورات الاحرام عقد النكاح ففي الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب لا ينكح المحرم ولا ينكح إذا في ذلك نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقوم المحرم بأي أمر يتعلق بأمور النكاح سواء كان من خطبة أو عقد للنكاح ومن باب اولى الوقت إلى شك الجماع وكل دواعيه هذا مما يفسد الحج لا جدال في مثل ذلك فقد قال الله عز وجل الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث قد تقدم ان مجرد الكلام في الجماع ودواعيه هذا من جملة الرفث وكذا اقترف المعاصي الخسوق والجدال المقاصمة والجدال هذا كله مما يفسده الحج بالنسبة له هذا الامر يتعلق به بعض المسائل. فاذا تزوج المحرم او زوج فالقول ان هذا النكاح يكون باطلا وهذا مبني على قاعدة الحنابلة في أن النهي يفيد ومن متعلقاته يفيد الفساد الفساد هنا لا التحريم أن النهي يفيد الفساد وبذلك يكون قد فسد أمر هذا النكاح بسبب النهي الصريح في هذه المسألة يقول لا يتزوج المحرم ولا يزوج فإن فعل فالنكاح باطل لا يتزوج أي لا يقبل النكاح لنفسه ولا يزوج أي لا يكون وليا في النكاح ولا وكيلا فيه ولا يجوز تزويج المحرمة كذا. لكن أجاز ذلك ابن عباس وهو قول أبي حنيفة في هذه المسألة لماذا استدلوا؟ استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونه وهو محرم إذا في بعد كده عندنا حديثين. حديث يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة رضي الله عنها وهو محرم. والحديث الآخر حديث عثمان المتقدم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. وهذا الحديث رواه مسلم. فما الجواب عن هذا الحديث؟ حديث ابن عباس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو محرم رواه يزيد بن الأصم عن ميمونة بلفظ آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا حديث بيقول أنه تزوجها وهو محرم. والحديث الأخر يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وزاد في بعض الفوض الحديث هذه الرواية رواها أبو داود في سننه والدارمي وهي كذلك في المسند ورواها البيهقي في السنن الكبرى زاد فيها وماتت بسر في الظل التي بنى بها فيها هذه زيادة لكن غير متعلقة بمحل الشاهد الآن لكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها حلالا وبنى بها حلا هكذا رواية أبو داود وعن أبي رافع قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو حلال وبنى بها وهو حلال وكنت أنا الرسول بينهما رواية أبي رافع هذه التي رواها الترمذي وقال حديث الحسم فميمونة أعلم بنفسها وأبو رافع صاحب القصة وكان هو السفير فيها فهما أعلم بذلك من ابن عباس وأولى بالتقديم لو كان ابن عباس كبيرا فكيف وقد كان صغيرا لا يعرف حقائق الأمور ولا يقف عليها وقد أنكر عليه هذا القول قال سعيد بن المسيد وهي ابن عباس وما تزوجها النبي إلا حلالا فكيف يعمل بحديث هذا حاله ويمكن حمل قوله وهو محرم اي في الشهر الحرام او في البلد الحرام إذا الأجوبة على مثل هذا عشان لما تأتينا مثل هذه المسلم انظروا فيها تطبيق عملي لكيفية الجمع بين الاحاديث المتعارضة عندنا حديث وحديث في اعلى درجات الصحة حديث متفق عليه ان ابن عباس كان يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم وعندنا حديث اخرى وردت في الباب حديث أبي رافع هذا الذي في الترمزي والحديث المتقدم الذي رواه أبو داود أجوبت العلماء في مثل هذا أولا ملخصا فيما قدمنا أن ميمون أعلم بنفسها لا شك فكلامها يقدم وأبو رافع صاحب القصة السفير بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ميمون رضي الله عنها قال أنه تزوجها حلالا وبنى بها حلالا وأجاب على قول ابن عباس على فرض عدم التعارض أنه يريد بذلك أنه كان في الشهر الحرام مثلا أو في البلد الحرام. وقيل تزوجها حلالا ظهر أمر تزويجها وهو محرم. جواب الثالث في الباب كل هذه فوائد أصولية مهمة على كل الأحوال فإذا تعارض الفعل مع القول أيهما يقدم القول يقدم القول وقد تقدم معنا الحديث وهو حديث أيضا في أعلى درجة الصحة من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخط فعلى هذا يقدم لأن قول النبي صلى الله عليه وسلم وذلك الحديث الآخر فعله والقول آكل لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله على فرض آخر لربما يختص النبي صلى الله عليه وسلم بأن يجوز له الزواج وهو محرم بخلاف سائر الأمة لأنه يحتمل أن يكون مختصا بما فعله وعقد النكاح يخالف شراء الأمة لأنهم قاسوها على شراء الأمة ونحو هذا فيكون بذلك جواب على حديث ابن عباس قلنا متى تزوج المحرم أو زوج أو زوجت محرمة فالنكاح باطل سواء كان الكل محرمين أو بعضهم يعني هو محرم وهي مش محرمة أو العكس لأنه منهي عنه فلم يصح مثله مثل نكاح المرأة على عمتها أو خالتها مما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وتكره الخطبة للمحرم وخطبة المحرمة ويكره للمحرم أن يخطب للمحلين لا يخطب ولا تخطب ولا يباشر أمر الخطبة بحال. لانه قد جاء في بعض الفاظ حديث عثمان المتقدم معنا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقطب هكذا والاثر الذي يكره له ان يقطب للمحلين فهذا لانه تسبب في الحرام قال ولانه تسبب الى الحرام فاشبه الاشارة الى الصيد والإحرام الفاسد كالصحيح في منع النكاح وسائل المحظورات لأن حكمه باق في وجوب ما يجب في الأحرام فكذلك ما يحرم به القول هنا بالكراهة لا بالحرمة لأنه تسبب إلى الحرام الحرام هو النكاح كل ما أدى إليه يأخذ حكمه على أقل على أقل تقدير، فإذا يعني راعينا في مثل هذا قول بعض المخالفين في هذه المسألة، فيكون القول على أدنى الأقوال بالكراه. فيبقى الخطبة على الكراه لا على الحرمة مراعاة لذلك. فهمت. ويكره أن يشهد في النكاح لأنه معاونة على النكاح فأشبه الخطبة وإن شهد أو خطب لم يفسد النكاح وإن شهد أو خطب لم يفسد النكاح قال بعض أصحاب الشافعي لا ينعقد النكاح بشهادة المحرمين لأنه قد جاءت في بعض الروايات ولا يشهد والجواب عن هذا أنه لا مدخل للشاهد في العقد فأشبه الخطيب فهمتم؟ كده قلنا بالكرهة لا مدخل للشاهد في هذا العقل وهذه اللفظه غير معروفة لفظة ولا يشهد هذه فلم يثبت بها حكم بد أن تصح مثل هذه الزيادة حتى يقال بمثل ذلك ومتى تزوج المحرم او زوج او زوجت محرمة لم يجب بذلك فدية طيب كل مرة من محظورات الاحرام نقول الله هيترقب عليه فيما تقدم قلنا لو عمل كذا او كذا من الامور لو حلق شعر رأسه او مثلا تطير او نحو هذا فيه الدم اما في النكاح فانه اذا تزوج او زوج او زوجت المحرمة لم يجب بذلك فدية لأنه عقد فسد لأجل الإحرام فلم تجب به فجية كشراء الصيب طيب فإن وطئ المحرم في الفرج فأنزل أو لم ينزل فقد فسد حجهما وعليه بدنه إن استكرهها وإن كانت طاوعته فعلى كل واحد منهما بدنه فهم يبقى هذا في شأن العقد وما شابه طيب أعلى منه الجماع. إن كان قبل التحلل الأول فسد نسكهما مع الإثم ويجب في ذلك البدنة ويمضيان فيه ويقضيان من العام القابل وإن كان الجماع بعد التحلل الأول والنبارح أنه يعمل عملين من أعمال من أعمال يوم النهر كأن يرمي ويحلق مثلا فإن كان الجماع بعد التحلل الأول فلا يفسد النسك لكنه آثم وعليه الفدية والغسل. إن التحلل الأول يبيح كل شيء من محظورات الأحرام إلا النساء. فإن وقع في مثل هذا تكون عليه الفدية والغسل ويأسم بفعله ذلك. طيب. هنا فساد الحج بالجماع في الفرج ليس فيه اختلاف بين أهل العلم فقد أجمع أهل العلم على أن الحج لا يفسد بإتيان شيء في حال الإحرام إلا الجماع وضوها قاعد لا يفسد الحج بإتيان شيء في حال الإحرام من محظورات الإحرام إلا الجماع والاصل في ذلك ما روى عن ابن عمر أن رجلا سأله فقال إني وقعت بامرأتي ونحن مقرمان فقال أفسد تحجك انطلق أنت وأهلك مع الناس فاقضوا ما يقضون وحل إذا حل فإذا كان في العام المقبل تحجج أنت ومرأتك وهديه هجيا فإن لم تجد فصوم ثلاثة أيام في الحج سبعة إذا رجعت. وكذلك قال ابن عباس وعبد الله ابن عمر ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا فهذا ما يسمى بالإجماع السكوتي الإجماع, الإجماع أنه سكت الصحابة عن معارضة مثل هذا القول فيكون هذا القول إجماعا يبقى كذا بالإجماع يبقى في... قالوا الكلام ده و... ولم ينكر عليهم ولم يصل إلينا مثل ذلك الحنابلة عندهم دقه في استخدام اللفظ ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفه لأن الإمام له كلمة مشهورة في مسألة الإجماع لعل الناس اختلفوا لا نقول أجمع الناس لعل الناس اختلفوا وإنما نقول لم نعلم لهم مخالفا ولم يتعبدنا الله عز وجل بأكثر من ذلك دل وصلنا وصلنا أنه فلان وفلان من الصحابة قالوا بقول من الأقوال ولم نعلم مخالف لهذا القول فقولهم هذا يعد إجماعا فسكوت البقيه عن معارضة هذا والإنكار عليه يأخذ حكم التاييد والإقرار مشار إليهم لا شك علماء الصحابة يعني وفقهاء الصحابة ممن لهم أو ممن يؤخذ عنهم في مثل هذا يبقى ما عرضوه ليس عندهم من حديث أو ليس عندهم عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا الشيء ولم يكتهدوا باجتهاد مخالف لهذا القول فيكون إجماعا ولم نعلم لهم في عصرهم مخالفا طيب لا فرق في مسألة الجماع هذه بين الوقت سواء كان في القبل أو الضبر من آدمين أو بهيمة فكل هذا مجمل الوط بعض الناس لا مثل ذلك يعني إذا أطلقت لفظ الجماع تصور أن يهو الجماع الذي يكون الوطء في القبل فقط لكن على اعتبار أنه أن الآخر لا يعض وطءا وإنما هذه الوطوية الصغرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكن تحقيق أهل العلم في مثل هذا أنه يقاس عليه سائر هذه الأمور فالوطء في الضبر والوطء من بهيمة ونحو هذا يفسده وقد حكي عن أبي حنيفة أن اللواط والوطء في الدبر لا يفسد الحج لأنه لا يثبت به الإحصان فلم يفسد الحج كالوطء دون الفرج وأجيب بأنه وطء في فرج يوجب الاغتساف فأفسد الحج كوطء الآدمية في القبر ويفارق الوطء دون الفرج فإنه ليس من الكبائل في الأجنبية ولا يجب مهرا ولا عدة ولا حدا ولا غسلا إلا أن ينزل فيكون كمسألتنا فالشاهد قالوا قاسوه على الوطء في القبل بهذا الجامع أنه وطء في فرج أوجب الاغتساب هذا يعني القول به لا شك عند التحقيق مثل هذا إذا كان يفسد النكاح بوطء زوجته فيما أحل الله عز وجل فمن ده بأولى لا شك الوط ومثل هذا ويقف يقال بقى أنه يبقى الوط. زكته يبقى يفسد الحج، إنما الوط لا يفسد الله لا الله لا يقول طيب إذا تكرر الجماع إذا كرر الجماع فإن كفر عن الأول فعليه للثاني كفارة ثانية كالأولى يعني هو حيبقى عليه هو جامع وبعد كده كفر يعني هذه البدنة أخرجها ثم عاد مرة أخرى فإن عليه كفارة أخرى أما إذا تتابعت تتابعت وأراد أن يكفر فكفارة واحدة اسمها تداخل الكفارات تداخل الكفارات هذه قاعدة في باب الجنايات عند العلماء مثلا رجل زنى بامرأة عدة مرات وأردنا أن نقيم عليه الحد فهل على كل مرة وكان يعني ليس محصنا هل على كل مرة نضربه مئة جلدة أعملت كم مرة يا ابني كذا فكل مرة بقى مئة جلدة مئة جلدة, ميت جلدة. لا عندهم تذاقل للكفارة إنما إذا الحد فعاد يحد مرة أخرى هي نفس الفكرة هنا إنه هو كفر عن الجماع ثم عاد وكرره مرة ثانية فتكون عليه كفارة ثانية طيب وطئ لكن دون الفرج يعني ما جمع جماعا كاملا وطئ دون الفرج فلم ينزل فماذا يكون عليه عليه دم ان وطئ باشر زوجته باشر زوجته دون الفرج فلم ينزل فعليه دم وان انزل فعليه بدنه فعليه بدنه وقد فسد حجه قال اما اذا لم ينزل فان حجه لا يحسب بذلك لا نعلم احدا قال بفساد حجه بالمباشرة لأنها مباشرة دون الفرج عريت عن الإنزال فلم يفسد بها الحج كاللمس أو مباشرة لا تجب الاغتسال أشبهة اللمس وعليه شات لماذا؟ قال الحسن في من ضرب بيده على فرج جاريته عليه بدنا وعن سعيد بن جبير إذا نال منها ما دون الجماع ذبح بقرة كل هذا من ذب كذلك يا نعم قالوا لأنها ملامسة من غير إنزال أشبهت لمس غير الفرج فكأنه خاصوه على ذلك أما إذا أنزل فعليه بدن بذلك قال الحسن البصري وسعيد بن جبير والثوري وأبو ثور وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي قال ابن المنذر عليه شاه لأنها مباشرة دون فرج فأشبه ما لو لم ينزل سواء أنزل أو لم ينزل قد يعرضه لكن الجواب عن مثل هذا أنه جماع أوجبه الغسل فأوجب بدنه كالوطئ في الفرج وفي فساد حجه قولان بعضهم ذهب إلى أنه يفسد الحج وبعض الأفاق قال لا, لا يفسد أما الذين اختاروا عدم الفساد فهم الشافعي وأصحاب الرأي وابن المنزل وهي الصحيح إن شاء الله لأنه استمتاع لا يجب بنوعه الحد فلم يفسد الحج يبقى إذا يبقى كده باشر فأنزل باشر فلم ينزل عليه دم باشر فأنزل يبقى عليه بدن وحجه صحيح ان شاء الله لأنه قد تقدم معنا أنه لا يفسد الحج إلا بالوطء الصحيح بالجماع هذا الذي يفسد الحج كما تقدم معنا فإن قبل فلم ينزل فعليه دم وإن أنزل فعليه بدنه هو نفس الكلامه أحكامه مباشرة جملة ذلك أن حكم القبلة حكم المباشرة دون الفرج سواء بسواء القبل فلم ينزل فعليه دم وإن أنزل فعليه بدن وإن نظر فصرف بصره, صرف بصره فأمنا فعليه دم وإن كرر النظر حتى أمنا فعليه بدن جملة ذلك أن الحج لا يفسد بذكرار النظر لماذا عليه دم هو تبهن ما عملش حاجة لكن الإنزال الملي يجب على أقل الأمور أن يكون عليه دم أما إن تعمد فكرر النظر حتى أمنى فعليه بدنه جملة ذلك أن الحج لا يفسد بتكرار النظر أنزل أو لم ينزل رؤية ذلك عن ابن عباس وهو قول أبي حنيفة والشافعي قالوا ذهب الإمام مالك في من ردد النظر حتى أمنى أن عليه حج من قابل يعني مش قالوا عليه علي بدنه بس ألد حجه يفسد تماما لأنه أنزل بفعل محظور أشبه الإنزال بالمباشرة لكنه إنزال من غير مباشرة فأشبه الإنزال بالفكش والاحتلام والأصل الذي قاصوا عليه ممنوع ثم إن المباشرة أبلغوا في اللذة وأكدوا في استدعاء الشهوة فلا يصح القياس عليه يعني أفسدوا هذا القياس قالوا أنه قياس مع الفارق فقال إيه أشبه الإنزال بالمباشرة اللي قاعد يوص كذلك أشبه تماما أنه ينزل بالمباشرة فأفسد حجه لكن الصحيح في المسألة أنه إن شاء الله لا يكون عليه القضاء من قابل لكن وجبت عليه الفدية وجب عليه الفدية ببدنه طيب كرر النظر حتى أمزى ما عليه ذهب البعض إلى أن عليه دم وقال القاضي قاضي أبو يعلى إذا ذكر هكذا لغض القاضي عند المتقدمين فيريدون بذلك القاضي أبو يعلى قال القاضي لانه جزء من المني يعني المذي ولانه حصل به التزاز فهو كاللمس طب اللمس بياخد حكم يبقى عليه شيء عليه دم طيب وان لم يقترن بالنظر منيا أو مذي فلا شيء عليه الحمد لله سواء كرر النظر أو لم يكرر طيب ان فكر فانزل فكر فانزل فلا شيء عليه فإن الفكرة يعرض للإنسان من غير إرادة ولا اختيار الحمد لله يعني دي الفتحات فلم يتعلق به حكم كما هو الشأن في الصيام فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المطبق عليه قال إن الله تجاوز الأمة ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تكلم به يبقى الفكش حتى لو ترتب عليه شيء هذا غير مستطاع يبقى كذلك إنما النظر مستطاع يستطيع إن هو يتحكم فيه طيب والعمد والنسيان في الوطئ سواء نص عليه الإمام أحمد فقال إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب لا يقدر على رده والصيد إذا قتله له فقد ذهب لا يقدر على رده فهذه الثلاثة العمد والنسيان فيها سواء قعد يبقى أي الثلاث حاجات من المحظورات دي لو تعمدها لأنها لا يمكن ردها إنما لو غطى رأسه يدر هو خلاص لا شيء عليه إنه غطى رأسه فعندين فتكريا فرحنا أعمل إنما الذي لا يستطيع رده سواء كان من حلق الشعر أو القتل إنما البائي يستطيعه كذلك إذا لبس مثلا مخيطا يخلعه خلاص لا شيء عليه نقضها قعدة الذي لا يستطيع رده يكون بذلك العمد والنسيان فيه سواء عليه هذا طيب هذا كل ما يتعلق بأمر عقد النكاح الأمر السابع من محظورات الإحرام تغطية وجه المرأة بالنقاب أو البرقع ونحوهما ويديها بالقفازين في هذا ورد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث الذي رواه البخاري وأبو داود النساء والترمذي حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين هذا نهي صريح من النبي صلى الله عليه وسلم لأن المرأة لا تلبس نقابا ولا تلبس القفازين مما تغطي بها يديها ويجوز لها أن تغطي وجهها إذا مر بها لسيما في زمان الفتن لحديث هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر أنها قالت كنا نخمر وجوهنا ونحن محرمات ونحن مع اسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما كنا نخمر وجوهنا يبقى هم بيعملوا دلوقتي دال إزدال تصدل انما النقاب النقاب أن تنتقب مما تجعله المرأة يغطي وجهها فقط فهذا لا يجوز لها أن تصطعهم. يبقى تلبس إسدال وتلبس إسدال يعني كثيف بحيث لا يكون واضحا لأحد رؤيتها. يقول هنا في جملة المسائل الخاصة بهذا الأمر: المرأة إحرامها في وجهها. المرأة إحرامها في وجهها. فإن احتاجت سدلت على وجهها. جملة ذلك أن المرأة يحرم عليها تغطية وجهها في إحرامها. كما يحرم على الرجل تغطية رأسه لا نعلم في هذا خلافه إلا ما روي عن أسماء حبيث هذا أنها كانت تغطي وجهها وهي محرمة ويحتمل أنها كانت تغطيه بالسدل عند الحج يبقى الإزداج فلا يكون هناك اختلاف في هذه المسألة قلنا للحديث المتقدم لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفزين بينحتاجت إلى سطر وجهها لمرور الرجال قريبا منها فإنها تسدل الثوب من فوق رأسها على وجهها هذا الأمر من الأدلة على وجوب النقاب كون النبي صلى الله عليه وسلم يلفط النظر إلى مثل ذلك هذا معناه أنها ابتداء هكذا قال لا تنتقب المرأة فهذا دليل على أنها في الأصل منتقبة وجعل هكذا الأمر في النص لأنه يناسب معاني النصب من أنها مشاهد ليوم القيامة فإذا كنا سنحشر يوم القيامة هكذا كما خلقتنا أمهاتنا ففيها هذا المعنى أنه لا ينبغي أن يلتفد الرجل إلى مثل هذه الأمور وإلا يكون فاسد القلب فيضح كذا الموقف أعظم من ذلك الراهد يبص على ذي ويبص على ذي ويبص على ذي ويحن في الحج فلا يشرح في مثل هذا لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين اما اذا احتاجت الى ستر وجهها لمرور الجال قريبا منها فانها تزدل الثوب من فوق رأسها على وجهها قد روي ذلك عن عثمان وعن عائشة وبه قال الامام الشافعي والامام مالك وصفيان الثوري وغيرهم لا نعلم فيه خلافا فقد روي عن عائشة رضي الله عنها انها قالت كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حاذوا بنا يعني إذا كانوا قريبا منا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا رواه أبو داود والبيهقي والإمام أحمد في مسنده طيب ويجتمع في حق المحرمة وجوب تغطية الرأس وتحريم تغطية الوجه ولا يمكن تغطية جميع الرأس إلا بجزء من الوجه ولا كشف جميع الوجه إلا بكشف جزء من الرأس فعند ذلك سطر الرأس كله أولى لأنه آكد ما هو وجهها ما عليهاش لو نزلت يعني شوية كده على جبهتها من خمرها طيب وكده أخذت جزء من الوجه كده تدخل في موضوع أنها لا يجوز لها أن تنتقب لا قالوا لأن ستر الرأس بالنسبة لها أولى فرخص لها في مثل ذلك طيب هل لها أن تطوف وهي منتقبة تطوف المرأة منتقبة إذا كانت غير محرمة في غير هذا يعني وقد طافت عائشة وهي منتقبة وكره ذلك عطاء فقد ورد عن صفية بنت شيبة قالت طافت عائشة وهي منتقبة وفعل عائشة لشك في مثل هذا مقدم ده كل دليل هو لأن أمهات المؤمنين لا أحد يستطيع أن يقول بخلاف هذا كنا منتقبات المهاردة لما حد يكلم في هذه المسألة لا يجادر فيها فيعني من باب على الأقل مشابهة أمهات المؤمنين في مثل هذا الفعل الكريم مسألة النقاط لولا تكتحل بكحل أسود من الأمور المتعلقة بهذا الأمر المحضورات الخاصة بالنساء أن لا تكتحل بكحل أسود والكحل بالإثمد في الإحرام مكروه للمرأة والرجل وإنما خص المرأة بالذكر لأنها محل الزينة وهو في حقها أكثر من الرجل يروى عن عطاء والحسن ومجاهد أنه قال هو زينة وقال ابن عمر يكتحل المحرم بكل كحل ليس فيه طيد وقال مالك لا بأس أن يكتحل المحرم من حر يجده في عينيه بالإثمد وغيره لكن روي عن الإمام أحمد أنه قال يكتحل المحرم ما لم يرد به الزينة قيل له الرجال والنساء قال نعم إذا أرادت به الزينة فليس لها ذلك ما الدليل لا تكتحل بكحل هذا على الكراهه لا التحريم هذا على الكراهه لا التحريم الدليل على كراهته ما روي عن جابر أن عليا قدم من اليمن فوجد فاطمة ممن حل فلبست ثيابا صديغا واكتحلت فانكر ذلك عليها فقالت ابي امرني بهذا صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت صلى الله على محمد صلى, صلى الله عليه وسلم لو شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي كانت معه وحلت وعلي رضي الله عنه كان في اليمن فكانه ارشدها الى ان تتزين له فلبست ثيابا صديغا واكتحبت وقالت أبي أمرني بهذا صلى الله عليه وسلم على وهذا يدل على أنها كانت ممنوعة من هذا وروي عن عائشة أنها قالت لمرأة اكتحي لي بأي شئت غير الإثمد أو الأسود فإذا ثبت هذا فإن الكحل بالإثمد مكروه ولا فجية فيه ولا يعلم في هذا خلافا وروت شميسة عن عائشة شميسة دي تصغير شمس شميسة عن عائشة قالت اشتكيت عيني وأنا محرمة فسألت عائشة فقالت اكتحل بأي كحل شأتي غير الإسمد أما إنه ليس بحرام ولكنه زينة فلذلك فنحن نكرهه الإسمد نوع من أنواع الكحل معروف وهو الذي كان يكتحل به النبي صلى الله عليه وسلم كان صلى الله عليه وسلم يكتحل بالإسمد أما الكحل بغير الإسمد فلا كراهته فيه بشرط أن لا يكون فيه طيب كما تقدم معنا لما ذكرنا من حديث عائشة وقول ابن عمر وقد روى مسلم عن نبيه ابن وهب قال خرجنا مع أبان ابن عثمان حتى إذا كنا بملل موضع مكان يسمى هكذا اشتكى عمر ابن عبيد الله عينيه فأرسل إلى أبان ابن عثمان ليسأله فأرسل إليه أن أضمدها بالصبر فإن عثمان حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم ضمضهما بالصبر ففي هذا دليل على إباحة ما في معناه مما ليس فيه زينه ولا طيب يعني حط فيها استخدم الصبار والحاجات دي استخدمه في ان تعالج هذه الشكوى في عينيك فيبقى لو حط حاجه يعني لو حط كحل بحيث ان هو لحمايه عينه او دلوقتي بقى سائر الامور العلاجات التي تستخدم من مراهم ومن قطره ومن, ومن ومن لحفظ العين فمثل هذا لا شيء فيه ولا كراهه فيه بطبيعه الحال المرأة تجتنب كل ما يجتنبه الرجل إلا في اللباس. إلا في اللباس. قال ابن من المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرأة ممنوعة مما منع منه الرجال إلا بعض اللباس. بطبيعة الحال أن هو يحرم على الرجل لبس السراويل وهكذا أما هي فلها أن تلبس القمص والضرورة والسراويل والخفاف والقمر وقد تصنيع ذلك شك للحاج. يستحب للمرأة ما يستحب للرجل من الغسل عند الإحرام والتطيب والتنظف لحديث عائشة رجل الله عنها أنها قالت كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضمد جباهنا بالمسك المطيب عند الإحرام فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها فيراها النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره عليها كانت تتطيب بالمسك عند الإحرام ولربما سال أثره بعد احرامها فكان رسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر مثل ذلك ولا تلبس القفازين ولا الخلخال وما أشبهه أما القفازان شيء يعمل لليدين تدخلهما فيها قفازين الجوانتدة تسترهما من الحر مثل ما يعمل للبرد الشاهد يعني هذا هذان القفازان لا يجوز لها أن تلبسهما للنص على ذلك لا تنتقي المرأة المحرمة ولا تلبس القفة زيني كما جاء في الحديث ابن عمر الذي رواه البخاري وليس لها كذلك لبس الخلخال وما اشبهه من الحلي مثل السوار فظاهر الكلام المروي عن امام احمد في هذه المسألة ان عليها ان تترك الزينة مطلقة وروا عن قتاد انه كان لا يرى به بأسا ان تلبس المرأة الخاتم والقرط حلق وهي محرمة وكره السوارين الغوايش والخلاخيل وظاهر مذهب الإمام أحمد الرخصة في ذلك ظاهره الرخصة لكن يعني إن كان من باب أولى فلها إلا أن تخشى مثلا نفسها غوايش والحاجة فخيف عليها فلفسها أي مكان إن كانت تخشى مثل هذا فلا بأس في هذا الأمر مطلقة وإن كان ترك الزينة لها أولى وإن كان ترك الزينة لها أولى في هذا الموضوع روى الإمام أحمد في المناسك عن عائشة أنها قالت تلبس المحرمة ما تلبس وهي حلال من خزها وقزها ما تلبس الحرير تلبس ما وكذا وحليها فلها أن تلبس ما شاء وقد جاء في حديث ابن عمر أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال والتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب من معصفل أو خز أو حلي قال ابن المنذر لا يجوز المنع منه بغير حجة ويحمل كلام الإمام أحمد وغيره في المنع على الكراهة لما فيه من الزينة فقط يعني الإمام أحمد كما قلنا ذهب إلى الكراهة في هذا المعنى من باب أنه, يت... أنه من جملة الزينة وإحنا في حال الإحرام كل شيء نقول أنه من الحكم أنه ترك الزينة ترك الزينة هو بيحلق أصلا يعني لا يأخذ من شعر رأسه ولا يأخذ من أغفاره ولا, ولا يضع طيبا من هذه الأمور كلها من باب ترك الزينة طيب بهذا نكون قد انتهينا من هذه المحظورات نراجعها سريعا حلق شعر الرأس أو تقصيره تغطية رأس الرجل لبس الذكر للمخيط استعمال الطيب أو البقور قتل الصيد معقد النكاح تغطية المرأة وجهها بالنقاب أو البرقع الجماع مباشرة الرجل المرأة فيما دون الفرج قلنا فإن أنزل لم يقصد حجه ولا إحرامه لكنه آثم عليه فديةه الأذى. لا يجوز للرجل أن يحرم بالجوربين ولا بالخفين إلا إذا لم يجد نعلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن لم يجد نعلين فليلبس الخفين ولا يقطعهما والمراد بالخفين ما يغطي الكعبين ويجوز للمرأة المحرمة لبس الجوربين والخفين أما القفزان فلا يجوز للمحرم ولا المحرمة نفسهما كما تقدم المرأة كالرجل فيما سبق من المحضورات إلا في لبس المقيت وتلبس نشاءة غير متبرجة وتغطي رأسها وتصدر خمارها على وجهها إذا كانت بحضرة الجال أجانب ويباح لها التحلل كما تقدم معنا وإن كنا قد ذكرنا قول الإمام أحمد بالكراها على معنى الزينة التحلل الأول في الحج يحل فيه للحاج كل شيء إلا النساء ويحصل برمي جمرته العقبة ومن ساق الهدية توقف إحلاله على نحره مع الرمي اما من ساق الهج كحال القارن ساق معاب معابا الهج ينحره فيتوقف احلاله على النحر لازم يرمي ويذبح وبذلك يكون قد تحلل تحللا اوليا اذا حضت المرأة المتمتع قبل الطواف وخشية فوات الحج احرمت به وصارت قارنة ومثلها المعذور والحائب والنفساء تفعل مناسك كلها غير الطواف بالبيت وإن أصابها الحيد أثناء الطواف خرجت منه وأحرمت بالحج وصارت قارنة دي امرأة متمتعة متمتعة مع مفهوم انها تعتمر ثم تحل ثم إذا جاء وقت النسك أحرمت بالحج فهي أحرمت بالعمرة والحج على جهه الاستمتاع وهي بالطوف طواف العمرة أو قبله حاضت ماذا تصنع؟ حاضت وخشيت فوات الحج فحتدخل عليها المناسك وهي لم تعتمش قال إذا حاضت قبل الطواف وخشيت فوات الحج أحرمت به وصارت قارنة يبقى في الوقت هتحرم وسيظل هذا الإحرام مش هتنقض باع إحرامها هذا الإحرام تظل به إلى وقت النسك جميل؟ يبقى سيحرم عليها سائر المحظورات الخاصة بالإحرام حتى تؤدي نسكها وتكون بذلك صارت قارنة صارت قارنة ومثلها المعذور الذي لم يستطع أن يؤدي النسك نسك العمر يعني قبل الحج إذا كان قد نوى التمتع طيب الحائض أن تفعل مناسك كلها غير الطواف بالبيت فتؤخره إلى أن تطهر من حيضها وإن أصابها الحيب أثناء الطواف خرجت منه أحرمت بالحج وصارت قارنة صارت بذلك قارنة يعني سواء كان أتاها الحيب قبل الطواف او أثناءه فإنها تكون بذلك ينقلب الحج بالنسبة لها إلى القران لا الاستمتاع طيب نختم هذا الكلام نبحث الإحرام هذا بما يجوز للمحرم فعله يجوز للمحرم ذبح بهيمة الأنعام اللي يحرم عليه الصيد صيد البر ما دمتم حرما غرس كذلك وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما إنما أحل له حل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرهم فيحل له ذبح بهيمة الأنعام والدجاج ونحوها وله قتل الصائل المؤذي في الحل والحرم كالأسد والذئب والنمر والفهد والحية والعقرب والفأرة وكل مؤذي كالوزغ البرص وقتله في أول ضرب أفضل فأثوب لا شك كما جاء في الحديث صلى الله عليه وسلم ذكر أن الذي يقتل الوزغ في الأول ضرب له كذا وكذا من من الحسنات والذي يقتله في الضربة الثانية له كذا حتى عدد في الضربة الثالثة وهم يعني يجيبوا في الأولانية يجيبوا في الثانية وثالثة ويغفر له بسبب ذلك فالوزغ هذا هو الذي كان ينفث النار على على سيدنا إبراهيم لما ألقي فيها كما يجوز له صيد البحر وطعامه يجوز له يبقى فيش مشاكل كل يعمل زي ما انت عايز فراخ وسمك وما شئ ولح كما تشاء وله أن يصبح هذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة والحدي والغراب والكلب العقور صعران يجوز وهذا حديث متفق عليه يجوز للمحرم بعد إحرامه أن يغتسل ويغسل رأسه وثيابه وله تبديلهما ويجوز للمحرم أن يلبس خاتم من فضة نظارة العين سماعة الأذن الساعة في اليد لبس الحزام والحزاء ولو كان مخيطين بالماكينة ويجوز له أن يحتجم ويكتحل لوجع ونحوي. الناس في موضوع الحزاء يروح جاي يقول لك لا لما يجي ألبس لازم يكون بلاستيك علشان ما يبقاش مخيط ومعنوش دعم الحذاء بالموضوع خاص بس يعني جرت الأعراف عند غالبه الناس على ذلك يتخذ وشبش معين يقولك يكون بلاستيك علشان ما يكونش هو في شيء من المحيط لا ليجوز له لبس الحذاء ولبس الحزام إلا أن يكون حزام ممكن علشان بس موضوع ما يبقاش محيط له أن يلبسه لي مثلا حفظ شيء من أوراقه أو نحو هذا يعني يبقى نسمع فلوسها فلوسه شيلها حط جواز السفر أما نحو هذا يعني إن كان أما إن لم يكن لحاجة فلا أرى أن لا يستخدمه يعني. يجوز له أن يحتجم ويكتحل لوجع ونحوه ويجوز كذلك للمحرم شم الريحان عشان يعني الحاجة اللي كت أطيب يعني هاي يم فا يشم حاجة زي كده والاستضلال بالخيمة أو الشمسية أو سقف السيارة وحك الرأس ولو سقط منه بعض الشعر كل هذا جائز إن شاء الله تعالى وليس فيه شيء. من أراد أن يضحي وحج في عشر ذي الحجة فلا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره شيئا اللي ناوي الأضحية. وحج في عشر ذي الحجة يعني بدأ الحج من هذا الوقت فلا يجوز أو لا ينبغي له عند الإحرام أن يأخذ من بدنه وشعره وظفره سيئة. فيه زمان عشرة الحجر أجلز له فقط حلق أو تقصير رأسه إن كان متمتعا لكون الحلق أو التقصير نصف ما يفعل بالمحرم إذا مات يعني ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا وقصه بعيره حجزا مرر عليه كثيرا وقصه بعيره وقع من على البعير ومات ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تمسوه طيبة ولا تخمر رأسه فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا نكتفي بهذا المقدار والله أعلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صل على النبي محمد